الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح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 في الأسبوع الماضي ما ذكره العلماء في بدء الوحي، فكان في بداية الأمر كالرؤية أو يكون بالرؤية الصادقة، فإذا رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤيا تكون كفلا الصبح، ثم بعد الرؤيا الصادقة. ما كان يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم ثم ما كان يتمثل به الملك في صورة إنسان كما جاء في صورة دحيا الكلب أو في صورة الرجل الذي لا يعرفه منهم أحد ثم يكونوا على هيعة أوصورة صورة صلصلة الجرس وهذا هو أشدها على الهي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه الملك في صورته التي خلقه الله عليها والسادسة هو ما أوحاه الله من فوق سبع سماوات فهكذا فهذه هي أنواع الوحي ونبدأوا أو ثم بعد ذلك يمر بنا من استجاب للدعوات وآمن بها وأول من آمن بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم بداية الوحي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صحيحين أنا عايش بداية وفي الصحيح عن عيشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ بنسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أول الوحي الرؤيا الصادقة إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا كانت رؤيا صادقة وتكون كفلق الصبح وذلك مدة ستة أشهر لذلك يقول العلماء في أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة لأن مدة من أوحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله 23 سنة منها 6 منها 16 بالرؤيا الصادقة نعم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء ثم حبب إليه الخلاء يعني الابتعاد عن الناس فكان يخرج إلى غار حراء يتحنث بمعنى يتعبد الأيام ثم يأتي إلى خديجة ويأخذ ما هو بحاجة إليه ويعود إلى مكانه يتحنث مبتعدا عن الناس نعم، فكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه وهو التعب. ومعنى يتحنث بمعنى يتعبد يتعب. نعم. الليل زبات العدد قبل أن قبل إلى أهله، ويتذود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتذود لمثلها. يرجع إلى خديجة، ويأخذ ما يحتاج إليه من طعام أو غير ذلك، ويرجع إلى الغار. ورى ويقيم فيه الايام يتحنث حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فقال له اقرا نعم حتى فاجاه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ قال اقرا يقول عليه الصلاة والسلام قلت ما انا بقارئ فضمني ظمته شديده نعم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ مني الجهد يعني اشتد الأمر علي من شدة غطته نعم. ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت الثانية قال لي اقرأ قلت ما أنا بقارق فضمني ضمة أشد من الأولى نعم. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارق نعم. فأخذني, الثالثة فأخذني الثالثة وغطني. نعم. فأخذني الثالثة فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ, اقرأ وربك, وربك الأكرم. ربك الأكرم. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجف فؤاده فرجع من ذلك الغار يرجف فؤاده من هول ما رأى ومن عظم ما شاهد ومن شدة الكرب الذي أصابه بهذا الوحي. نعم. حتى حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني من شدة زمنوني. الكرب الذي ألم به وشدة الأمر الذي عظم عليه. قال زملوني زملوني بمعنى غطوني وكان يرجف عليه الصلاة والسلام نعم فزملوه حتى ذهب عنه الروح حتى هدأ وطمأن نعم فقال لخديجة وأخبره الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله خشيت على نفسي من شدتي هذا الأمر وعظمه وهوله قالت كلا يعني لا تخاف لأن فيك من الصفات كذا وكذا وكذا والله لا يخزيك الله أبداً نعم فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لا تصل الرحم وصلة الرحم خصلة محببة فيها الخير وفيها البركة وسعة الرزق وطول العمر وأنت ممن يصل رحمه نعم وتحمل الكل نعم وتقري الضيف وتقري الضيف نعم وتكسب المعدم نعم وتؤين على نوائب الحق نعم فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورجعت لهذا الكلام وزياده في لطم انان قالت كلا والله لا يقزيك الله أبدا لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق إلى ولكن بعد ذلك وبعد أن اطمعن ذهبت به إلى ابن عمها وكان لديه علم بما في الكتب السابقة نعم حتى أتت به ورقة ابن, ابن نوفل بن عم ابن عم لها فقالت اسمع من ابن أخيك نعم ابن أمي خديجة وكان قد تنصر في الجاهلية وكان نعم. يكتب الكتاب الإبرانية ويكتب من الإنجيل بالإبرانية يعني ما شاء لديه الله. إلمام ومعرفة بما في الكتب السابقة وقال إني شاهدت كذا وجاءني مثلا من قال لي اقرأ فغطني إلى آخر يعني ذكر له ما حصل فأخبره بأن هذا بداية الرسالة نعم فكان فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي قد عاميا من شيخ كبير طاعم في السن وعم لا لا يبصر نعم فقالت له خديجة يبن عم اسمع من ابن أخيك اسمع من ابن أخيك اسمع منه ما رأى نعم فقال له ورقة يبن أخي ماذا ترى ماذا ترى نعم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى أخبره بالخبر الذي رآه وهو نزول جبريل وما قال له من أمره بالقراءة نعم فقال له ورق فقال له ورقه هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يعني يا ليتني, يا ليتني فيها جذع نعم يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا اذ يخرجك قوم ورقه في آخر عمره والرسالة في بدايتها فيقول يا ليتني أكون حي حين يخرجك قومه لأنصرنك نصرا معزرا يا ليتني فيها جذع أخب فيها وعضع قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم يعني الآن هم يسمون الصادق الأمين ويمنحون من صفات المدح والثنى ومحل ثقة الجميع أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أودي. نعم. قال او مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي. نعم. وإن يدركني يومك وإن يدركني يوم والزرق. حينما تدعوهم وحينما تؤمر بالرسالة وحينما تؤمر بالوعظ والإرشاد والتنبيه والدعوة إن يدركني هذا اليوم أنصرك نصرا معزرا نعم. نعم فلم يلبس ورقة أن توفي وفتر الوحي نعم حتى حذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذنا شديدا حذن بعد فتور الوحي عزنا شديدا نعم حتى كان يذهب إلى رؤوس سواهق الجبال يريد أن يلقي, يريد أن يلقي بنفسه منها نعم كلما أوفى بزروة جبل ولا ما كان في ذروة جبل يريد أن يرمي بنفسه من الجبل لأن الوحي توقف. تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك الجأش وتقر نفسه. نعم. فرجع في ذلك فرجع فرج في فإذا طال عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك. فإذا أوفى بذروة فإذا الجبل كان بذروة الجبل جاءه جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا نعم تبدى له جبريل فيقول له ذلك فبينما هو يوما يمشي إذا سمع صوتا من السماء قال فرفعت بصري فإذا الملك, الملك الذي جاء جاء جاءني بحراء نعم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض صاروا عبتوا نعم فرعبت منه فرجعت إلى اهلي فقلت دثروني دثروني دثروني بمعنى غطوني نعم فانزل الله يا أيها المدثر قم فاندهر نعم فحم الله الوحي وتتاب نعم فحمي الوحي وتتاب فحم الوحي وتتاب نعم انواع الوحي انواع الوحي اولا الرؤيا الصادقه كما قلنا نعم وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواع أعدها الرؤيا قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام إني أذبحه, إني أرى في المنام أني أذبحه. نعم أثاني ما كان, الملك يلقيه, ما كان الملك يلقيه في روعه نعم أي قلبه من غير أن يراه كما قال صلى الله عليه وسلم إن روها القدس نفث في روي. أنه, أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وعجملوا في الطلب. نعم. ولا يحملنكم استبطاء الرزق. ولا يحملنكم استبطاء الرزق. ولا يحملنكم استبطاء الرزق. ألا أن تطلبوه بمعصية الله؟ فإنما عند فإنما الله لا ينال الله إلا بطاعة لا ينال إلا بالطاعة لا ينال بالمعصية نعم هذا التالث. النوع الأول قولنا الرؤيا النوع الثاني ما كان يلقيه الملك في روعة النوع الثالث أن الملك يتمثل في صورة إنسان فيخاطبه كما جاء في صورة دحيا الكلب وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم بعد ذلك خرج فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمر دينكم نعم الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاتبه الآن عندنا الرؤيا الصادقة والنكتف الروع وأن يتمثل في صورة إنسان فيخاطب هذا كم الآن؟ ثلاثة. ثلاثة نعم وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة احيانا نعم في هذه المرتبة يعني الثالثة أي أنه يتمثل في صورة الإنسان يراه الصحابة جاء رجل يقول شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. رأوه أو جاء في صورة رجل يعرف عنده بأنه دحية دحية الكلبي. فهذا يراه الصحابة ويعرفه. نعم. الرابط أنه كان يأتيه مثل سلسلة الجرس يأتيه مثل سلسلة الجرس نعم. وهو, وهو أشد أنواع الوحي عليه عليه الصلاة والسلام نعم. فيلتبس به الملك حتى إن جبينته حتى لا يتقصر عرقا يتصبب عرقا في شدة البر وذلك من هوله وعظمه. نعم. حتى إن جبينته لا يتقصر وإن تبرك لتبرك إذا نزل الوحي وهو راكب الراحلة نعم حتى إن جبينه لا يتفسد عرقا في اليوم الشديد. نجيبنه وجبينة والجبين هذا الجبهة. يتصفد من العرق. نعم. وحتى إن راعيته لا تبوي إلى الأرض. تبوي من, من شدة الأمر وعظمه. نعم. وجاءه مرة وفخذه على ثابت. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد ابن ثابت. فكادت تورط. من شدتي التقل نعم فكادت ترد. الخامس Rules الأن ي... الرؤية الصادقة النفث في الروع النفث في الروع صورة إنسان مثل صلصلة الجرس الخامس نعم الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها الخامس في الصورة يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوهي إليه ما شاء الله لا. وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم السادس ما أوهاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرد الصلاة وغيره ستة إذن الأنواع ستة الأول نقول الرؤية الصادقة الثاني أن في الروع الثالث في سورة إنسان الرابع مثل صلصلة الجرس الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها السابع مثل ما حصل في ليلة المعراج نعم. قال ابن القيم رحمه الله أول ما أوهى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليل ثم يعني. أنزل الله عليه أمره أن يقرأ أمره أن يقرأ ثم أمره بالتبليغ ما هو النص الذي أمر به بالتبليغ يا أيها المدثر قم بعد الأول أمره الله. الأول أوحى الله إليه دون أن يؤمر بالتبليغ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر نعم قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله أول ما أوهى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول النبوة ويقول العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر فعندنا النبوة والرسالة النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول من أوحي إليه وأمرا بالتبليغ نبئ بإقرا أول ما نزل إقرا وأرسل إلى العالم إلى الثقلين الجن والإنس بيا أيها نعم وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ ولم يأمره بالتبليغ ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ حينما نزل عليه يا أيها المدثر نعم ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قوم فأنذر نعم فنبهه ب... بإقرأ وأصله بيا أيها المدثر طيب ما معنى قول العلماء عليهم رحمة الله حينما يعني يتعرضون للسيرة النبوية العطرة ويقولون نبعة بإقراء وأرسل بالمدتر ما معنى الكلام هذا؟ نبئ بإقراء كثيرا ما نجد في كتب السيرة يقولون نبعة بإقراء وأرسل بالمدتر نعم يا سمعين يعني الله سبحانه وتعالى قال وإقرأ ربك الذي خلق نعم ولم يأمر بأن يبلغ حينما إقرأ قال إقرأ باسم ربك الذي خلق هذا دليلٌ أو نزول الوحي ودليل على نبوته والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فلما نزلت يا أيها المدثر هذا أمر بالتبليغ وأمر بالرسالة فهذا معنى نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر نعم. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم هم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة، ثم لا. أنذر العالمين أنذر عشيرته أنذر من حوله أنذر من يقرب منه أنذر جميع الناس الثقلي الجن والعنس لا. فأقام بدأ عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية نعم. ويعمره الله بالكف والصبر من غير قتال لمشرك العرب ولا جزية لأهله لأهل الجزية ممن تؤخذ يعني مشرك العرب يمكن يؤخذ منهم الجزية لا المشركين إما الإسلام وإما القتال وأما غيرهم فهم يخيرون بين الدخول في الإسلام وبين دفع الجزية وإلا القتال نعم ويأمره الله بالكف والصبر ثم أدن له في الهجرة أدن له, له في, الهجرة في الهجرة من مكة إلى طيبة الطيبة من مكة إلى المدينة ثم جاء فاتحا غانما وطاف بالبيت وكسر الأصنام وحطم الأوثان وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهورا وحينما فتح الله عليه قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم وقد قدموا الإساعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقدموا الشر والبغي والعدوان والطغيان، ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام إذهبو فأنتم الطلقاء أعتقهم جميعا نعم صلى الله عليه وسلم نعم وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من, ي... من قاتله ثم وي... أمره أن يقاتل من قاتله ويكف أمم لم يقاتل نعم ويكف أمم لم يقاتل ثم أمره بقتال ثم المشركين. بقتال المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد الرسول الله أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا الله إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. نعم. أول من آمن من لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة من آمن بها من بادر إلى الدخول في حضيرة الرشد والصواب من أعلن إسلامه وتصديقه للمصطفى عليه الصلاة والسلام الصديق أبو بكر رضي الله عنه سمي بهذا الاسم لماذا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وأخبر الناس بما شاهد وأنه شاهد عيرهم في المكان الفلاني ورأى كذا وكذا من معالم بيت المقدس فأهل مكة لم يدخل هذا في بالهم لم يصدقوه فأرادوا أن يزعزع الثقة التي لدى ببكر بكر رضي الله قالوا هذا صاحبك يقول كذا وكذا يقول أنه في الليلة ذهب إلى بيت المقدس وشاهد كذا وشاهد كذا وشاهد كذا, وشاهد كذا فقال عليه الصلاة والسلام إن كان يقوله فقد صدق إن كان يقوله فقد صدق فلقب رضي الله عنه بالصديق أبو بكر الصدق نعم ولما ذأى إلى الله استجاب له إباد الله من كل قبيلة فكان حائز السبق صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه أول من صدق أول من أعلن التوحيد والبراءة من الشرك والاعتصام بالهدى النبوي والتمسك بالشرع الإلهي أبو بكر رضي الله عنه وسمي بالصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فبازره في دين الله ودعى معه إلى الله أزره وعاونه وكان رفيقا له حتى في أخطار المواقف وهو موقف الهجرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال علي أبو بكر للمصطفى عليه الصلاة والسلام لو, لو نظر أحدهم إلى قدمه لاب صرنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نعم فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنه آمن أبو بكر وصدق والتزم بالطاع وأصبح داعية مع النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب له عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين واستجاب له طلحة ابن عبيد الله واستجاب له سعد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم نعم وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة خدي رضي الله بادرت عنها خديجة لأنها هي اللي قالت والله لا يخزيك الله أبدا فبادرت رضي الله عنها إلى الإيمان بهذه الرسالة والتصديق وتصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم من النساء خديجة ومن الصبيان علي بن أبي طالب كان عمره رضي الله عنه أرضاه في حدود ثمان سنوات حينما أسلم ودخل في حضيرة الرشد والصواب نعم وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن الثمان كان عمره ثمان, ثمان, ثمان سنوات لأنه كان كان لدى المصطفى عليه الصلاة والسلام تولى عن والده ويقوم بتربية والعناية به. نعم. وقيل أكثر إذا كان في كفالة إذا كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من أمه أخذه من عمه من هو عمه من عمه أبو طالب. أبو طالب والد علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليه ليكون عنده يتولى تربية ويقوم بشؤونه وكان عمره ثمان سنوات حينما أسلم ودخل في حضيرة الرشد والصوافر. نعم. شان زيد بن حارثة نعم. وبادل زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا زيد بن حارثة كان غلام رقيق وكان لي بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين فأهدته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رقيقا له ملكا له اغتي له من زوجته خديجة أهله والده حارث وعمه يتتبعون الأخبار وين الغلام هذا يسألون عنه في المجامع فعلموا أنه في المكة فجاءوا وعلموا أنه عند المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نحن جئناك وأنت تكرم الضيف وتعينوا على النواعذ وتقضي حاجة المحتاج وابننا غلام عندك فنريد أن نفتدي فنريد أن تتعاون معنا في تقليل المبلغ الذي تطلب قال النبي عليه الصلاة والسلام أه خير من ذلك كل ومهو قال نجيب زيد خير هذا أبوك نعم هذا عمك نعم أنا تعرفه هل تريد البقى مع أبيك تذهب مع أبيك أو مع أبيك وعمك أو تريد البقاء عندي فإذا رغب الذهاب معكم فهو يذهب بدون مقى وإذا رغب البقاء عندي فلا يمكن أن بالذهاب معه فقالوا لقد أنصفت ما في حسن من الكلام هذا هذا كلام جيد وحسن ويدل على كرم الأخلاق وطيب السجاية فأحضره النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف هذا قناه من هو وهذا تعرفه قناه من هو عمي ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا كما أعرف هل تريد أن تذهب معهم أو تبقى؟ قال لا أريد البقاء. قال وكيف ذلك يا زيد؟ هل تريد الرقة على الحرية؟ قال أريد البقاء وذكر الصفات التي رغبة من عجلها البقاء مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم فنتيجة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا كبار القوم فلما اجتمعوا فقال أشهدكم أن زيد هذا ابن فكانوا يسمونه زيد ابن محمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ابن فقالوا زيد ابن محمد حتى نزلت الآية الكريمة أدعوهم لآبائهم حتى نزلت ما كان محمد أبا أحد